بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة التوراة والإنجيل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 وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تسط دوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا غيب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 وَأُخرَكَ فِي وَتُهِ يَرُونَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأِيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤيِدُ بِنَصِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُورِ الْأَبْصَارِ زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُلْ لَا بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ للذين, لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَالٌ لِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاوفذ لنا ذنوبنا واقنا عذابا اصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمنافقين والمستغفرين بالاصحاب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 هم العلم بغيًا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله وما اتبع، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمم الذين أسلمت.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 تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قدير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 قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُونِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُوا اللَّهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِنَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِنَتْ مِنْ سُوءٍ وإن تودنوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رأوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيئَةٌ هَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبْلٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتٌ حَسَنٌ وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المخرب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب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 أولئكة يا مريم الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركاي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له قوم فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن قد جئتكم بأية من ربك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 منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون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 وَأَمَّنَ الْمَدِينَةَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُنَّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْمُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا ثَلَاثَةٌ عِيسَىٰ وَجَلَّ اللَّهُ كَمَا سَرِى خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ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 ذِهِ آيل وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودَّ الضائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لمتى تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الضائفة من أهل الكتاب آمنوا, آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون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 والله أسيد العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقطر يؤدّيه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينان لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائماً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 اولائك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يسكنهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلهون امسنتهم بكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 أَكُمْ مَسُولُونَ مُصَدِّقُونَ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَهُوُ صُلْنَ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخْذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْلِهِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فِشْهَادُ وَأَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَا تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من معصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء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 قُلْ صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلأ عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم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 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سوى من أهل الكتاب أمم قائمة يثنون آيات الله يثنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يaelonakum خبلا والدم ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بين ما لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكتاب كله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 وَإِذْ غَادَرْتُمْ مِنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُونَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ إذ تقول للمؤمنين لَيَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمْدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنَّكُمْ تَصْبِرُونَ وَتَتَّقُونَ وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبره القص فَإِمَّا تَعُقُّتِنَّ قَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبَ عَلَى عَقْبِهِ فَلَيْسَ بُرْهَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يُرِد ثواب الدنيا نُؤتهي منها ومن يُرِد ثواب الآخرة نُؤتهي منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل هو ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكالوا والله يحب الصابرين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 اِذْتَصَادُونَ وَلا تَلْبُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَّا تَحْسَبُنَّ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَسَىٰ أَن يَرَىٰ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أهمتهم أنفسهم يظنون بالله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 وليبتلي الله مَا في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله آليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم انتقى الجمعان إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في العرض او كانوا غزا او كانوا غزا لو كانوا عند الامامه ماتوا وما قتلوا ليجال الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كن تفضل وليذ القلب لا فض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأم فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قَالَ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ بَلَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَأْصُرُكُمْ مِن بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَ أَيَّ غَلْلٌ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ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 الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتون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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا للذين أحسنوا منهم والتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إنما ناس قد جمع لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخِّر لنا رف قد أخزيته ومال الضالمين من أنصار ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابراء ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.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 لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخننهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب